فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله عذابهم بها في الحياه في الدنيا او تزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومن من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يفرقون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اننا الى الله راغبون من صدقات للفقراء والمساتين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب وذي رقاب وان غارم وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله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 سُورَ الله لَنَ الْعَذَابُ أَلِي